لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا النَّارِ النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا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 نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت ترينه كل نفس بما كسبت ترينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون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 فَمَا تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوارة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا فما بَل لا يَخافُونَ الآخِرَةَ كَلَّا إِنَّ غُوَّ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ